بسم zarządzającym, jakim الرحيم. przemocą prawną dla wszystkich, الله, وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن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 119. ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون 111. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساخون إلى الموت وهو ينفرون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 لقتال إلا متحرفا لقتال أو تحيزا إلى فئة فقد با فقد با بغضب من الله ومؤاخذه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم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 قالوا قد سمعنا لهن شا لو نشاء له مثل هذا ان هذا ان ها جاء الا اساطير الاولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من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 119. فاثبتوا واذكروا الله, واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 110. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ليحكم 111. واصبروا إن الله مع الصابرين 112. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم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 في قلوبهم مرض غراها اولاء غراها اولائ دينهم يتوكل على الله, فإن الله, فإن الله عزيز حكيم ولو ترى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 فأنهم في الحرب فشرذ بهم بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإنما على سواء إن الله لا يحب الخائنين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 وفي الله سَبَقَ ان الله سبق ولمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فكلوا من غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم 121. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم 122. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم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 Zdjęcia i